ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر للمشركين ولو كانوا لقرب ولو كانوا لقرب بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.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 ويضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض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 حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظن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 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أي تخلفوا عن الرسول الله ولا يرغبوا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ. صابوا ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطعون موطئ يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلًا إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين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 فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ليتفقهم في الدين وليحذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لونكم من الكفر فَارْوِ وَالَّذِي يَجِدُ فِيكُمْ غِرَّةَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا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 هل يراكم من احد ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه حريص عليكم عزيز عليه ما عردتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله أحد